that you God. Oh, oh, oh. جزاء من ربك أطاءا حسابا رب السماوات والأرض وما done yeah. I I'm uh a -huh. uh -huh. your yeah, own الله عبر وإلا بالحفظ خلق الذي خلق فسوى <الذي, <الله الرحمن الرحيم> <تبح ربك الأحلى> الذي خلق فسوى سبح الرحمن الرحيم تسبح حمد ربك الذي خلق فسوى والذي قدر مكا I oh. kat gir لا موبلا الذي يقولن her ا ا فلحه من I'm I cannot transcribe si na mo afol قد أفلح من تذكر وذكر قد أفلح تذكر وذكر ياتت الدنيا وان اخرته خير هو باقا صدق الله العظيم